أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء سلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وآله المستكملين الشرفاء ثم أما بعد ما زلنا مع باب ما جاء في التجديد في البول وانتهينا إلى تخريج حديث الله بن عباس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 قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال اتوني بجريدتين فجعل احداهما عند راسه والاخرى عند رجليه يبقى قبر واحد اه مر على قبر واحد قبر خبر ابو حزب مر على قبر والجريدتين على قبر واحد احدهما عند راسه والاخر عند ايه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 ابن عبيت من طريق ايه محمد ابن عبيت ابو بكر ابن ابي شيب ومن طريقه البيهقي يعني من طريق ابي بكر ابن ابي شيبة البيهقي في عذاب القبر البيهقي في عذاب القبر قد يقال الكتاب اسمه عذاب القبر وقد يقال اسبات عذاب القبر قد يقال كتاب البيهقي اسمه ايه اسبات عذاب القبر وقد يقال عذاب القبر على اختلاف يعني المحققين في نسبة الكتاب الى البياقي نسبة التسميه الى البياقي سماي اكثر كتب البياقي غير مسمى فبيأخذه بيأخذه تسميه الكتاب من إيه؟ من خلال مدخل البيهقي الى الكتاب اه عذاب القبر كتاب مستقل اسمه ايه اسمه إيه؟ عذاب القبر فيه قريب من 400 حديث كلها في ايه آه. كلها في عذاب القبر كلها في عذاب القبر هكذا كما قلنا ابو بكر بن ابي شيبه ومن طريقه ابو بكر البيهقي في كتاب عذاب القبر برقم 123 يبقى كلاهما طبعا من طريق ابو بكر ابو شيبة من طريق مين محمد بن عبيد محمد, إيه؟ محمد بن عبيد يعني عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة لا يضيبن عنك ان هذه الطريق طريق يزيد بن كيسان عن ابي حازم سلمان عن ابي هريرة على رسم مسلم في الصحيح عليه على رسم مسلم في الصحيح لما اعتقد يعني انك ربما حفظت ما اخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابي بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر امه زار ايه قبر امه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 وأنه مر على قبر مر على قبر وشق الجريتين جعل احداهما عند رأس القبر والأخرى عند قد تكون القضية متكررة إذا وقع التناقض أفر ما يمكن أن يلتمس درءا للتعارض أن نقول القضية متغيرتين وليستها إذا قضية إيه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 فيه انه شق الجريدتان وضع احدهما على قبر والتاني على يوم واحد طالع لسه طالب صغير بيتعلم لسه في علم العلل وفي علم الشزوز والحديث لحديث شاذ احد الحديثين شاذ طب ايه دليل الشزوز يبني ايه دليل الشزوز يبني يقول لك مش ده بيقول القبرين وده بيقول قبر ويبقى ده ها اش كده ولا ايه لا لا لا, لا. ما ديش كده ليه لان كما قلنا الطريق واضح هاوي انها طريق ثابتة ومع احتمال احتمال بقاء الصحة على ما لي عليه أولى من الظن بوجود الشذوذي أو العيلة ما لم يقضي به أحد من أئمة الشذوذي العيلة يجي لنا واحد من أئمة الشذوذي العيلة يقول فيه الشذوذي نو نوقن ونجزم نوع جزم أو نوع يقين بوجود العيلة ولا إيه؟ لكن مفيش علم، لا حد تتكلم عن علم تيجي أنت بقى تعمل علم تقول, تقول العيلة أن اختلاف إيه؟ المتنين ان المتن ده بيقول جعل الجاريتين على قبرين والمتن ده بيقول جعل الجاريتين ايه على قبر واحد عند الراس ونقول له لا لا لا ليس هكذا تفهم قضية الشزوز ولا قضيه الايه التعليل قضية الشزوز وقضية التعليل لا تفهم بمثل هذه الطريقه ليه لانه كما قلنا ان وسعك الامر ان تبقى, أن تبقي الاسناد الصحيح لا ما هو عليه فلا تغيره ولا تحرفه عن مواضعك لان حتيب انت في الصورة دي ايه ممن يحرفون الايه ممن يحرفون الكلم عن مواضعك تبقيء الصحة على ما هي الا ان يتكلم بالشزوز او العلة امام من ائمة الايه الشزوز كما يحدث النهاردة في ظل هذا التقدم البديع العجيب في علم الاحاديث وعلم الاسناد تظهر لنا جماعة فتأتي بعلة ما ذكرهاش ها ما ذكراش إيه الأوائل نيجي نعترض على أن هؤلاء نقول والله ااا حفظت كما حفظة إيه الوح الصنعة حفظت كما بل هي وح الصنعة إيه وحي. فحفظت. فما لم يتكلم الأوائل ما لم يتكلم الأوائل عن علة أو شذوذ ليس لنا أن نتكلم عن إيه عن علة عن علة أو إيه أو شذوذ وتبقى مسارات الأحاديث الصحيحة على ما هي على ما يعلي ودي زي ما قلنا نتكلم عنها نقول دائما نبغى طائفة من الظاهرية نبغى طائفة من الظاهرية يعمدون الى ظواغل الاسانيد فيحكمون على الحديث من ظاهر اسناده هذا حديث صحيح لان فيه راجل ثقة هذا ضعيف لان فيه راجل هذا ممكن لان فيه من يروي إيه. هذا شاذ لان فيه من يروي هكذا هذه ظاهرية بقى. ها. لكن الحق يبقى الحديث كما قلنا ايه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 أبي هريرة بأن حديث ابن عباس أن الجريدتين قد وضعتها على وأن حديث أبي هريرة الجريدة وضعت على إيه؟ على قبر واحد نقول له لا لا لا قضايا مت متغيرة ومرور الأحداث ومرور أحكام التشريع على وفق قضايا متغيرة أمر إيه أمر حاصل وواقع ولا ينكر أمر حاصل وواقع ولا إيه ولا ينكر هذا كما قلنا يبقى لعل أثبت طرق حديث أبي هريرة هو حديث مين؟ حديث مين؟ حديث أبي حازم عن أبي هريرة حديث أبي حازم عن ايه؟ عن أبي هريرة وإن تفرد كما قلنا به أحمد أو أبو بكر بن أبي شيبة ولم يخرج في ايه؟ من واحد من الكتب الستة يعني ده ليس في واحد من الكتب الستة ها الثانية الطريق الثانية عبد الله ابن الحارث، عبد الله ابن الحارث هذا نوفالي، نوفلي نوفلي هاشمي عبد الله ابن الحارث ثقة، نوفلي هاشمي يروي عن ابي هريرة ويروي عن عائشة ويروي عن ام سلمة، وقد أخرج له طبعا على قلة في روايته. عبد الله ابن الحارث ايه? النوفالي الهاشمي. يروي عن أبي غريرة وعائشة وأم سلمة وجماعة من الصحابة على قلة فيه في رواية عبد الله بن الحارث عن أبي غريرة قال ابن حبان ابن حبان برقم 824 أو أخرجه من طريق زيد بن أبي أنيس زيد بن أبي أنيس عن المنهال بن عامر عن عبد الله بن الحارث عن أبي غريرة قال كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين يبقى هنا ايه قبرين هنا ايه فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه رعد حتى رعد رعد كم كم قميصه فقلنا ما لك يا نبي الله قال ما تسمعون ما اسمع ما تسمعون ما اسمع قلنا وما ذاك يا نبي الله قال هذان رجلان هدانني رجلان يعذبان في يعزبان في قبورهما عذابا شديدا من ذنب هين من ذنب هين ها رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا من ايه من ذنب هين قلنا مما ذاك يا نبي الله قال كان أحدهما لا يستنزه من البود وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. موافق لحديث، آه موافق لحديث آه ابن عباس ومغير لحديث أبي حازم. يعني حديث عبد عبدالح... الله بن الحارث موافق لحديث ابن عباس ومغير لـ، مغير لحديث أبي حازم، مغير لحديث أبي حازم. يبقى قضية الموافقة تتنزل. على رواية الحدث عن طريقين الأولى ابن عباس التانية أبي هريرة من طريق عبد الله بن الحارث ورواية الخبر نفسه من طريق أبي هريرة من من طريق أبي حازم عن أبي هريرة لا تدل بالضرورة على أن أبو أبو هريرة شهد موقفا ولم يشاهد الآخر بل ربما يكون شاهد الإيه الموقفين فالموقف الأول رواه عبد الله بن الحارث موافقا لحديث ابن عباس والموقف الثاني رواه عنه ابو حازم على خلاف رواية ايه ابن عباس هكذا آه تتأول الأحاديث الصحيحة ولا يدفع بعضها ايه ولا يدفع بعضها بعض يبقى رواية عبد الله ابن عباس على وفاق رواية ايه طاوس عن ابن عباس على وفق رواية إيه عن ابن عباس قال انهما لا يعزبان في قبورهما وما يعزبان يعزبان في قبورهما عذابا شديدا في ايه في إيه زنب هين كان أحدهما لا يستنزيه من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة فدعا بجريدتين من جرائد النخر فجعل في كل قبر واحدة فقال رجل ينفعهما ذاك يا رسول الله قال نعم يخفف عنهما ما دامتا ما دامتا ما دمت. ربتي يخفف عنهما ها ربتي كما رأيت عبدالله من حارس ليس إلا المنهال بس ليس إلا المنهال متكلم فيه بس المنهال لكن غايته أنه حسن الحديث لذلك خرجوا ابن حبان فين لأن ليس شرط ابن حبان أن يخرج الحديث الصحيح المحط المحط يعني مش شرطه كشرط إيه البخاري ولا كشرط مسلم ابن حبان ليس شرطه ايه ها. ولا مشاحاة في ادخال الحسن في جنس الصحيح في باب الاحتجاج ها. بل هذا حصل في البخاري نفسه حصل في صحيح البخاري ايه في صحيح البخاري نفسه انه لا مشاحاة في ادخال الحديث الحسن فين؟ في, الح... في الصحيح على معنى ان كلاهما مما يحتجه به كلاهما مما ايه يحتاج به هذا كما قلنا حديث الله بن حارث هذا حديث ايه الله بن حارث وكما رأيت ابن حبان تفرط بمين تفرط بابن حبان وليس الا المنهال بس المنهال ابن عمرو تكلموا فيه يعني ممن تكلم فيه, تكلم فيه يحيى بن معين تكلموا في المنهال كلام لا يعني إيه؟ لا ينزل بحديثه عن درجة الإيه؟ درجة الحسن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 فقيه المصريين اللي كان يعدل في ذلك الوقت بم؟ بن ليس بن ايه؟ كان فقيها اهل مصر في ذلك الزمن الاثنين دول ها من كان الفقهاء مصر في ذلك الزمن? القرينين دول الليس ابن سعد ومين؟ وعمر بن الحارس ابن عقوب أبو قمية الإئه؟ ابو قمية المصري ومن طريق عمر بن الحارس ابقى أنت شعاف بيروي مين من يروي عن عمر بن الحارس؟ عبد الله بن واهد مش مش راوية عمر بن الحارس مين هو؟ عمر عبد الله بن واهد عبد الله, بن عبد الله بن ايه ابن ايه؟ ومن طريق عبد الله ابن واب هكذا خرجه البياقي في عذاب القبر قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمر قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب يبقى مين معنا انا فكري معايا فكري معاي مش اصم ولا حاجة هو هو ايه كده ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم اتنين في 2 في الطب في الطبقه ديت اسمهم محمد بن يعقوب وكلاهما يروي عنه الحاكم ما البيهقي يروي عن استاذه وشيخه اللي هو مين ابو عبد الله الايه والحاكم بيروي عن مين عن ابو ابو العباس محمد بن يعقوب هما اتنين ابو العباس محمد بن يعقوب ابن الاخرم وابو العباس محمد بن يعقوب الايه الاصم كلاهما ايه نيسابوريين يروي عنه هما مين يروي عنهم مين الحاكم أبوه أبو عبد الله وبيشاركوا في رواية عنهما العالم الكبير أبو أبو الشيخ ابن إيه أبو الشيخ ابن حيان الأصبهاني أبو الشيخ بن حيان إيه الأصبهاني آه على فكرة أبو الشيخ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أبو الشيخ <تصفيق> أبو الشيخ الأصبهاني كتاب العظمة أكثر ما تقع فيه المناكير من هذا العالم الكبير قوي الكبير قوي أبو العباس إيه محمد بن عقبة بن إيه الأخرم الاخرم يعني كتابه العظمة أكثر ما يقع فيه من المناكير ها من رواية ابو العباس محمد بن يعقوب بن الايه الاخرم ولا اقول انها الضعف من جئته لكن الاخرم كان حافظ كبير جدا كان حافظ كبير جدا وكان من شدة حفظه من شدة حفظه يجمع الصحاح الى الضعاف الى المناكير الى البواطين الى الاوابد حافظ كان حافظ كبير جدا ولا تأتي التهمة من جهته لما تأتي التهمة من جهته الإسناد, الأع... الإسناد الأعلى منه لكن هو حافظ وإذا من الخطأ الشديد أن يقع بعض المخرجين في تصحيح الخبر بالاعتماد على أن أبو العباس محمد بن عقوب الأخرى حافظ الكبير زي ما وقع عفى الله عن الشيخ الألباني في تصحيح بعض حديث كتاب العظمة بالدعاء أن أبو العباس راوي الخبر ها ها ها يعني وجوب متابعة رجال الاسناد ككل. متابعة رجال الاسناد ايه? ككل. كما قلنا هذا من طريق الحاكم عن ابي العباس محمد بن عقوب الاصم. محمد بن عقوب ها. الاصم. قال حدثنا محمد بن اسحاق. يبقى محمد بن اسحاق ايه? ها? فكري محمد بن اسحاق ايه? الصغاني. الصغاني من اللي حروا عنه آآ الأخرم، ها الصغاني، العلم الحافظ الكبير محمد بن إسحاق اللي الصغاني، آآ آآ قال حدثنا محمد بن بكرين بن الحضرامي مصري مصري أحد الروا عن عبد الله بن واب، قال حدثنا عبد الله بن واب يبقى عن عمرو بن الحارث، ها عن عمرو بن الحارث المصري عن عبد العزيز بن صالح أن أبا الخنساء عبد العزيز بن صالح ان ابا الخنساء حدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مر بقبرين فاخذ سعفة او جريدة فشقها فجعل, أحد فجعل احداهما على احد القبرين والشقة الاخرى والشقة ها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 وقبرين ماشي لكن رجلين كله معظمه يا اما رجل يا رجلين رجل وامرأة رجل وامرأة ليس إلا في حديث مين ابو الخنسة يبقى ابو الخنسة اتب ايه اتب بابدة جلب ابدة قال ايه قال احدهما رجل والتاني ايه احد قال راجل وامرأة ابو الخنسة بس هنا بقى نظر هنا بقى المحدث ينظر شوي أما قضية النقابر وقابرين ايه? مسألة لكن هنا هل هذا تعدد وان احدهما امرأة والاخر آآ رجل آآ آآ اظن انه اتى من جهة الوهم لماذا? لان نسبة النميمة الى النساء اكثر من نسبتها الى ايه? فربما وقع في الوهم فظن ان النميمة صدرت فلبسها للمرأة ولبسته بالنميمة للمرأة فجعل ها اذا اللي مر بيه قبرين قبر للرجل وقبر الثاني مين يبقى دي اتيه من قبل مين ابو الخنساء وقد علمت ابو الخنساء ها ابو الخنساء قد يقال توبع هذه متابعة ولا مخالفة مخالفة ولا متابعة مخالفة دي مخالفة مش متابعة لان المتابعة لو قال ايه ها. يوافق ويقول مرة على رجلين رجل كذا ورجل كذا لكن دي مخلفة صريحة دي بتقول راجل وإيه امرأة وسائر الأخبار إما أن تقول رجلين أو تقول رجل والأمر يسير في ذكر الرجلين والرجل لكن الأمر أشد في ذكر الرجل وإيه ومرأة. يبقى إذن لما يتفرد بها أبو الخنساء تهم؟ أبو الخنساء ولا يدرى حاله وإن كان كما قلنا إن كان من أكابر اتبعا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 الا ما نقلته لك من قول ابو زرعه ابو زرعه الايه ابو الخنساء سمع با هريره روى عنه عمرو بن الحارث عن عبد العزيز بن صالح طريق جيد لكن القضية كلها في مين فأبو الخنساء ما حل ابو الخنساء قال لا اعرف ما اعرفش حل ابو الخنساء لا يعرف الا بهذا القب يعني ابو الخنساء لا يعرف الا به في الوحدان ده ده يعتبر ايه ده ده وحدان لا يعرف إيه لا يعرف الا بهذا الخبر نعم <تكلم> يعني انا لا اكسر على الحب عليه بالشزوز لاني لم اسبق الى ذكر الشزوز لكن انا وضعت الامر بين يديك ان جروته وتجاثرت على ذلك فلا تقل قلته نقول قلته انت <تكلم> <تصفيق> <تصفيق> أه. أه. يعني أه. القضية اذا كما قلت هي بس ابو الخنساء اتى بخبر اتى بلغزه ليس عليا سائر إليه يعني كل الروايات كما قلنا رجلين أو تقول رجل لكن أبو الخنساء خاصة قال إيه وامرأة يبقى ده الخبر اللي احنا أردنا أن نستغرب له من رواية أبو الخنساء وقد علمت أن أبو زرع نفسه قال لا أعرف ولا أعرفه إلا بكنية يعني حتى لا يعرف إلا بالإيه بالكنية أبو الخنساء هكذا أبو الخنساء ولعله يعني دي تدلك على أن البيهقي كان يجمع احاديث غرائب الاصبهانيين أو غرائب نيسابورين نيسابورين دول كان عندهم غرائب اهل نيسابور دول كان عندهم ايه كان عندهم غرائب او ده أحد غرائب نيسابور احد غرائب ايه نيسابور دي مش القبره المش موجوده اللي عندهم من طريق كما قلنا مين ها الخبر موجود عندهم كما قلنا وان كان طبعا من طريق مصري يعني عبد الله بن واقد عن عمرو بن الحارث ها عن عمرو بن الحارث عن عبد العزيز بن صالح مصريين كلهم، إلّا انه رواه عنه مين؟ كما قلنا محمد بن بكر الحضرمي ومن طريق محمد بن بكر الحضرمي محمد بن اسحاق الصغان، محمد بن اسحاق الصغان. الطريق الرابعة عن أبي هريرة، الطريق الرابعة عن أبي هريرة. أبو صالح أبو صالح اللي هي حديث ابن ماجه، حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مع ذلك أنا قلت محمد بن عبيد قبل كده لا هو عفان أو يحيى بن حمد عفان عفان عفان أبو صالح السمان يعني أبو صالح السمان زكوان أبو صالح السمان أو, أو الزيات.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 حديث بصري ابو عوان ايه ابو عوان ايه والضحل يشكري ايه بصري احد ائمه البصر الكبار اه يبقى يحيى بن محمد وعفان كلاهما عن ابي عوانة عن ابي عوانة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر عذاب القبر في البول وقد يقل من البول يعني بعض الفاظه من البول اكثر عذاب القبر في البول او اكثر عذاب القبر من البول ها من البول ها لفظ يحيى بن حماد قريب من لفظ عفان الا انهما يختلفان في ومن ها يعني اكثر عذاب القبر من او او في ها من او في ها وفي, ها وفي هذه ها في هي السببيه اي بسبب اي بسبب من اي بسبب تعلق بالبول ما هو السبب الذي يتعلق بالبول المفصل في الاحاديث الاخرى كان لا يستنده يعني قوله من البول او في البول كل من من وفي بمعنى ايه بسبب يعني في السببيه او من السببيه ها. وليست في الظرفية وليس في الايه مش معنى ذلك الواحد هيتحادث في البول في الظرف الذي هو بول في ظرف البول يعني لا ده فينا بمعنى ايه بسبب ها. ها. يعني تقول يعني عذبت فيك اي عذبت بسببك تعذبت فيك يعني ايه تعذبت فيك ها. يعني تعذبت بسببك ها. ها يبقى دي فيل الايه في السببيه اكثر عذاب القبر فيه اي بسبب او كانه يقول بسبب تعلق بالإيه ما السبب الذي يتعلق بالبول كما قرأيت هو عدم الاستنزاء من الإيه أو عدم الاستبراء من البول هكذا أبو عوانة هكذا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي إيه آه غريرة آه مرفوعا مرفوعا مرفوعا ها ليه مرفوع عندي ها ها فيها مرفوعا دي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 ها يعني ثلاث ارباع ابن ماجه ها من طريق شيخه ها من طريق شيخ مين ابو بكر بن ابي شيب يبقى كما هو في في المصنف فين في السنن يعني يقول حدثنا ابو بكر بن ابي شيب قال حدثنا عفان ها ومن طريقه كما قلنا ابن ماجه برقم 348 والجوزقاني في الاباطيل برقم 348 ايضا والآدر في الشريعة يبقى في إثبات عذاب الإيه؟ القبر برقمي 362 363 والدار قطني في السنن الجزء الأول 128 برقم 8 والحاكم الجزء الأول 293 وأبو نعيم في أخبار أصبهان الجزء الثاني صفحة 14 والبياقي في عذاب القبر برقم 120 وفي الكبرى يعني السنن الجزء الثاني 412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 مرفوعا به قال قال هذا حديث حسن مشهور قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا اعرف له علم قلت ولكن ذكر الدرقوتن علته الحاكم قال ما له علم الحديث صحيح ما ايه علم كذا قال الحاكم ها. لكن ذكر الدرقوتن له علم الدرقوتن ذكر له إيه علم فقد سئل عنه في العلل، يعني الجزء الثامن مئتين وثمانية برقم خمستاشر تمنتاشر. فقال رواه الأعمش واختلف عنه. يبقى عله ولا مش علّه؟ قد يكون اختلف عنه علّه وقد يكون اختلف عنه على الاختلاف المطلق. لكن أعنا أمتنا نعرفه علّه لما نشوف وجه من وجوه الترجيح يبقى علّه. مادام صدر وجه من وجوه الترجيح يبقى بيه يبقى عله قال رواه الأعمش واختلف عنه. فاسنده أبو عوان, يعني إيه أسنده ابو عوان يعني رفعه اسنده ابو عوان يعني ايه يعني جعله مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسنده ابو عوان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه ابن فضيل فوقفه ادي علته يبقى علته ايه لاختلافه على الرفع والايه فرفعه مين? ابو عوان ووقف مين? محمد ابن فضيل ابن غزوان. محمد ابن فضيل ابن غزوان. قال ويشبه ان يكون الموقوف اصح. يبقى الدرقوت رجح ايه? هو مش رجح. قال يشبه. يعني قوله يشبه. يشبه ان يكون الايه? يشبه ان يكون الموقوف اصح. وهذه الكلمة تشبه مذهب الامام مالك. فالامام مالك كان ينزل ولا يطلع. ينزل وايه? ما يطلعش. مالك فعلا مالك يعني فعلا مالك ومالك السنم فعلا ينزل وايه? وما يطلعش. يعني ينزل وما يطلعش. اه. اه يوقفوا ما يرفعهوش. يعني اقول لك الوقف امان. والرفع نسبة ربما تكون ايه? غير صحيحة. فلم يكن مالك رفاعا. اه? فكذلك الدرقطني يمكن ربما اخذ ماذا بالشدة واليشبه ان يكون ايه لانه لو ثبت موقوفا لا يقدم من قبل الرأي لا. لو ثبت موقوفا فقد ثبت مرفوعا لماذا لانه يتأول مع صحة الموقوف على ان الصحابي الذي نطق به لم يقوله من قبل ايه يبقى الموقوف اذا ممكن يقول لي لكن آآ آآ كون اقول مرفوع فقد جزمت جزما صريحا بالنسبة لمن نزل. للنبي عليه عبدالل الصلاة والسلام يشبه ان تكون ايضا مقولة الدار في هذا الحديث وهو بالوقف اشبه على باب التحرس لا على باب القطع واليقين بصحة الموقوف او رقحان الموقوف على الايه على المرفوع والحق لو ان ابا عوانة خولف على رفعي وكان مخالف شعبه او الثوري لما وسعنا ان نتخلف عن قبول شعبه او الثوري معناه اقول ايه دي قواعد محفوظة يعني انا بقول كده انا بقولها من قبل طبعا الفهم الواضح لمقامات الابو عوانة والابو عوانة شعبه الثوري محمد ابن فضيل في مين في الاعمش اقول كده حولها كده لو ان ابا عوانة خولف على رفع وكان المخالف له شعبة او الثوري ما وسعنا بحال ان نتخلف عن قبول مين? عن قبول قول شعبة او الثوري. اما ان يكون مخالف ابن فضيل فلاو والف لا. لو الف ايه? لماذا? لان ابو عوانة اثبت واطقن وامتن من ابن فضيل. ها يعني ابو عوانة فين? ابو عوانة في الاعمش أثبت وأمتن وأتقن من من ابن فضيل فابن فضيل تكلموا في ضعف حفظه وإن كان كما قلنا قد خرجوا له فين ها في الصحيحين على نوع تحر خرجوا له أحاديث معدودة في الصحيحين أما أبو عوانة فقد علمت أنه إيه ها أبو عوانة نجم أهل البصرة بعد, بعد شعبة والثاوبة فاما ان يخالفه ابن فضيل لا يريد كان مخالفه مين شعبه وبالذات في الاعمش لو خولف شعبه على الاعمش فكان القول قول مين مفيش خلاف ان القول هيكون قول شعبه لا يمكن ان نحيد عن قول شعبه فين بل لو خالفه الثوري نفسه لو الثوري نفسه خالف شعبه هنبقى قول مين نعم نقعد قول شعبه آه انا بقول كده يبقى لو ان ابا عوان خولف على الرف فكان المخالف شعبه او الثوري ما وسعنا ان نتخلف عن قبول قول احدهما. اما ان يكون مخالفه ابن فضيل. لماذا? لان ابو عوان ايه? أثبت. يبقى نطلب طريقة الترجيح هنا. نطلب طريقة ايه الترجح? ايهما ارجح ابو عوان. يبقى هنا هنقول الارجح ابو عوان. آه. وهذا ولهذا ولهذه الع... ولهذا الشأن ولهذا الشئ ولهذا ومن هذه الحيثيه لا اعتقد.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 ويمكن من اكابر الشيوخ والمقربين جدا اللي هو مين الدرقطني فكيف غاب عنه وكلام الدرقطني فين في العلل اقول بما غفل لكن ما كان يغفل الضياء المقدسي فالضياء المقدسي صحح الخبر يبقى عندنا التصحيح من طريق مين جوزقاني الحاكم ها الضياء المقدسي ها في الزوائد البوصيري ما هو مش من ابن ماجة ده مش من زوائد ابن ماجة البوصيري في الزوائد الحافظ ابن حاجر الزكي المنزل المنزري ما كان لهؤلاء ما كان لهؤلاء ما كان لهؤلاء مع سبق الدارة قطني إلى الإعلال بهذه العلة أن يتجاسروا على التصحيح إلا وهذا الإعلال ليس له تأثير عنده يبقى الإعلال بإيه ما ليس تأثير لما قد علم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 البصر قال اخبرنا ازهر بن سعد السمان عن ابن عون عن ابن سيرين ابن عون عن ايه عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال استنزهوا من البول فان عامه عذاب القبر من استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من يبقى إذن هذا الطريق كما رأيت طريق بصرية محضة. طريق بصرية إيه محضة. لأنها من طريق أزهر ابن سنان الإيه أزهر البصري. يعني أزهر ابن سعد الإيه أزهر ابن سعد الإيه أزهر ابن سعد, سعد السمان البصري عن ابن عون عبد الله ابن إيه. عن ابن عون عن محمد ابن عن أبي غراي. يبقى إذن أدق ايه بص. وقد رواه عن أزهر محمد ابن الصباح. قال الحافظ الذهبي في الميزان محمد بن الصباح السمان الباصلي عن ازهر السمان لا يعرف نكرة يعني والنكرة او المجهول في الطبقات المتاخره لا يختلف في رد خبره انما الاختلاف في رد خبر المجهول في الطبقات الايه اما في الطبقات المتاخره محمد بن الصباح دا في من ده دا في طبقة الداريمي وعبد بن حميد مش بيروي عن ازهر مين بيروي عن ازهر عن أزهر السمان الداريمي. عبد بن حميد مش ولا إيه؟ يبقى دي في طبقة, إيه؟ طبقة, متأخرة. طبقة إيه؟ متأخرة. فمحمد بن الصباح ما حل ما محمد بن الصباح السمان الذي تفرد بهذه الروايه عن ازهر ازهر ابن سعد الايه السمان يقول الحافظ الذهبي محمد بن الصباح ها. محمد ابن الصباح السمان البصري يبدو ان هو وارث ها مهنه السمانه ها من ازهر ابن سعد ها يبقى محمد ابن الصباح قال عنه الحافظ الذهبي ايه ها النكره نكره يعني لا يعرف وخبره منكر خبره منكر رغم انه كما قلنا في خبر الاصح ابو صالح ها خبر ابو صالح قال ايه اكثر عذاب القبر من الايه ما هو ايضا قال اكثر عذاب القبر من البول اكثر عذاب القبر من البول فلما نيجي نقول خبر ممكن مع وجود المات الموافق لمتن هذا الخبر يبقى يقصد خبره منكر اي بي اي بهذا الاسم ايوة كده هو ده الفاهم هو ده نزيد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 متفقين غاية التطاف الاتفاق ومتطابقين غاية التطابق يبقى يرجع قوله منكر على ايه على الاستدواء حقا منكر حقا منكر بمعنى ايه بمعنى ايه لا يروى عن محمد بن سيرين او قل قل لا يروى لا يروى عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة الا من طريق ازهر تفرد بمين, تفرد بمين؟ آه محمد بن ايه محمد ها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 أن الخبر قوله استنزيغه من البول فإن عامة عذاب القبر من البول متطابق ومتفق مع الرواية الصحيحة لأبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفعه وقد رجحنا الرواية المرفوعة أكثر عذاب القبر من, من البول دل ذلك على أن المتن ليس بمنكر يبقى يتوجه قوله خبر منكر إلى, الإيه؟ إلى الإسناد ونقدر نقلب معنا كلامه أي هذا هذا الحديث بهذا الاسناد لم يرويه عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة إلا أظهر ابن سعد تفرض به عنه تفرض به عنه محمد ابن الصباح أظن الوقت مش هيقدر نكفي ندخل لحديث أبي بكرة ها. سبحانك اللهم وبحمدك نشرؤلك لا إله إلا